بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آية الكتاب المبين لعلك باخ نفسك أن لا يكون مؤمنين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 Fakad kether, fasyaitihih amba'u ma kano bhiyastehzoon. Awalam yaro'ila al ardh kam ambetna fiha min kulli zauji kareem. Inna fi dalik la yatoo, wa ma kana akthorhum وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمًا فِي الْعَهْوَ أَلَا يَتَخُونُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففروت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنعَمْتَ بِتَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِى وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 118. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 119. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 110. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 رب موسى وهارون قال آمَنتُم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شدّة متو قليلون وإن لهم لنا نغائضون وإن لجميع حاضرون Fa'akhrajnahum min jannatun wa'uyun wa kunuzu wa mukamim kareem. Kedalik, wa aurafna ha bani فأتبعوهم مشذقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين 118... We berdoa kepada Moses untuk menggunakan bahan dengan bahan Anda, dan berdoa kepada Moses, dan berdoa kepada Moses, dan berdoa ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَاللَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينَ وَاللَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِينَ أَتِي يَوْمَ الدِّينِ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 Wala Tuhzenin Yawma Yubahthoon Yawma La Yenfa Amalu Wala Benun Illa Man Atal-Lah Bikalb Saliim Wawazlifat Al-Jannata Lillumuttaqeen Waburzat Al-Jahim Lilahawin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 الله إن كنا لفي ضلال مبين إذن سوئكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 111. 122. 123. 124. 125. 126. 126. 127. 137. 138. 148. 149. 159. 151. 151. 161. 162. 162. 163. 164. 163. 174. 164. 164. 165. 165. 166.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 أتتركون في ما هناء من في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون 118. And don't you give up the matter of the righteous. 119. Those who are lost in the earth and don't make up. 111. They said, You are one of قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم 111. كذبت قوم لوطن المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 Katakanlah: "Inilah yang telah Kami berikan kepada mereka dari orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Inilah yang telah Kami berikan kepada mereka dari orang-orang yang beriman.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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُبْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ In ajriyya illa'ala Rabbil alamin, au ful kaila, walla' tukunu min al muhsin, wazinu bil qistasil mustaqim, walla' tabhusu nas ashiyahum, walla' ta'athu fil ardh وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الَّتِي الْأَوْلِيَانِ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ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 وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إلها الآخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين